117. وما قتلوه يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 119. أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم مبين من الذين هادوا حربنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقضنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وَاعْتَذِلْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا